ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيجيهم لقال, لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظروا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 وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاعطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين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 حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الْأَوَّلِينَ وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون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 وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولا الدعو لآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزن الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واؤذوا حتى اتهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبي المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما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 فمن آمن وأصلح فلا قوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب ببا كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوْلِ أَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليهم رجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون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 شيء ولكن لكرالع الله يتقون وذر الذين تخدو دينهم لعبا ولهم وغرتهم الحياة الدنيا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 ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين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 افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون ان كن أشركتم, اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا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 نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعطوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وَأَيُّوبَ ويوسف وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزر المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين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 وهذا كتاب أنزلناه مبارك مُصَدِّقٌ الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون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 انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقه وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والارض ان لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه ولم تكن له وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلك الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء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 كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طضيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ ليوحون إِلَى أَهْلِهَا لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ له لَهُ نُورًا يَمْشِي في فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟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 إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وَاجْعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْفِ وَالْأَمْعَامِ نَصِيбаً فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بزعمهم وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يصل إِلَى شُرَكَائِهِمْ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 وقالوا هذه أَنْعَامٌ وحرف حجر لا يطعمها إِلَّا من نشاء بذمهم وَأَنْعَامٌ حر مظهرها وَأَنْعَامٌ لا يذكرون وأنعام حر مظهرها وأنعام لا يذكرون. اسم الله عليها افتراء علي سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا, ومحرم على أزواجنا وإن يكون ميتة فهم فيه شركاء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 ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأمعان حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانيه ازواج ثمانية أزواج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 قل أذكرين حرم أم الأنفيين أَمْ اشتملت عليه أَرْحَامُ الأنفيين أَمْ كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أَظْلَمُ ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إِنَّ الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أُوحِيَ إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون مَيْتَةً أَوْ دما مسفوحا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو, فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن يضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما مَا ما حملت ظهورهما أو الحوايا, أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وَإِنَّا لصادقون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 ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون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 ذالكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تمااما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون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 أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا انزل عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جاءكم بَيِّنَةٌ من رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمًا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا يَنْكَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا فَنَجِذِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِ نَاسُونَ العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك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 إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنه فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون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 ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع دعضكم فوق دعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور تفسير